أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتئن فسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحزنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل